تدا شواطئ <الإمارات تقدم> الكون من رجس الضلال والنور اشرق والظلام متبدد والفجر باشر والحياه تبتسمت والدهر مبتسم لما ولدي احمد <تصفيق> الكون من رجس الضلال والنور اشرق والظلام متبدد والفجر بشر والحياه تبتسمات والدهر مبتسم لمولد احمد والدهر مبتسم لمولد احمد هذا الأمين فيا قريش تحدثي عن صدقه سترين منزله غدا هذا اليتيم أما رأيت جبينه به النبوة أشرقات فتفردا هذا البشير لمن تقال لدى هديه وهو النذير لمن تولى واعتدا هذا هو النبأ العظيم وما درات أسوار كسر أن يحيط بها الردى طابت به الكثبان حين مشابه وتشرفات قطر الندى والسر ضلل بالغمام مسيره سل عنه في التاريخ عن صفحاته لن تنثني الصفحات حتى تشهدا سلغار ثور ما الذي ضميته أم أي طهر في حماكة والسدى واسأل حراء الوحي هيج صخره فشدا وللقرآن صار مرددا هو إن تفوه بالحديث رأيته دررا تضيء ولؤلؤان وزبر جدا لو كان باحرا زاخرا لن تنفدا وصفر في مدحه يعجز وما بلغ المدح في عجز وما بلغ المدح ماذا الدجى اهديت للدنيا ضياء انثر مدى وزرا تروحا بيننا فلقد تبدد كل بناء مشيدا اتخنت في الاعدا حين تكالبوا وقفت في وجه التحدي صامدا لأن شامسا من يمينك أشرقات أو من شمالك ما ضللت الهدى يا سيدة تقليل حبك في دمي والشوق زاد لهيب فتوقد يهتز قلبي إن ذكرتك خاليا ويفيغ دمعي لوعة يا سيد الثقلين إن حثاله ما زال خبث الماء فيها راكدا نشرت سخافتها العذا او صدقرات أقلامها حقدا لعرضك أسودا نديت شاعري والتمست مشاعري فكتبت بيتا نظمه متنهدا آه من الكلماءة كيف أصوغها نفذت حروفي والقصيد تمردا تضع إلى أعرابنا يا رسول يا قدى صل عليه اللهم مزنن هما او ناح في السماء وغرد صل عليه اللهم مزنن هما او ناح في السماء وغرد صل عليه اللهم